الصلاة على المضالة في الغمامة خير خلق الله شاء اشراق الكامل بكم يا, يا مولاي, مولاي بعدما كانت كانت نواحي في ظلم الا الله أنا مالي فيها، أعيش عليها مني، أخلق من رزقي لها، والظالم يرزقني، إني واش عليها، وأنا عبد مملوم، إني واش عليها، وأنا عبد مملوم، والحاجة مقصية، والحاجة مقصية.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 ما من كل صفا ماشيت العريان لا أعرف ذا من ذا العريان لا اعرف ذا من ذا الله سترى الله المنان سترى الله المنان ستر الله المنان وجعل الأرض فراش والسماء سقفا مبني Nu vult u alvast, jaartje. Uwde het gevaar, je ziet. Zeg met kuwuus, kuwuus, ik wacht het, zachter.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 وَلَمَّا أوه... شَهِدْنَا الأَنْوَارْ لِفَرْحَتِنَا كُنَّا نَضِيْرْ ويح... يَا حَمَامَ الْمَدِينَةْ سَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا طَهَ يَا حَمَامَ الْمَدِينَةْ سَلِّمْ عَلَى